وغير المغضوب عليهم ولا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 ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورآء الناس ويصدون ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وَإِذْ زين لهم الشيطان أَعْمَالَهُمْ وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وَإِنِّي جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء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 ان الله قوي شديد العقاب ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم وان الله سميع عليم Kdab al Firaun wal-ladin minu qablim kthabu bi ayatirabbihim faahleknahum bi zanubihim wa agrqn Firaun